لا سين ليلكوا اتمنا وَأَمَّا مَن نَّهَى عَنِ السَّيِّئَاتِ فَتَمَمَ وقال موسى لأخيه هاو نخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيلاً وأتممناها بعشر فتم ميقا وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح, وأصلح ولاك تتبع سبيل المستدين ولم جاء ف مكهُs ف ف م وجعله ذكا وخوى موسى صعقا سبحانك كتبت إليك وأنا قال لن تراني ولكن انذوا إلى الجبل فإن استقام كانه فسأل فلما تجلى رب للجبل جعله, دكا جعله دكا فَلَمَّا أَفْلَقَ قَال سبحانك قد نسبحانك كتب إليك وأنا أهو ذِ رِ اسْ لَ لَ تِي وَ ذْ كَ لَ مِ